أَذَانُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَا سومَ الحَجج الأأَكْبَِ أَن اللهَّ أَن اللهَّه بَر مِنَ الْمُشْرِكينَ وَرَسُولُ فَإِن تُبَتُم فَهُ خَيْرُ الْمَكُمْ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 ذلكم بانهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الا الذين عاهدتم من للمسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذممه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 وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَتُنْذِرُ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ فَقَاتَلُوا وَأَئِمَّةُ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا لَهُمْ لَئِن لَّهُمْ يَنْتَهُون أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وهم أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فالله احق ان تخشوه اتخشونهم فالله احق ان تخشوه اتخشونهم فالله احق أن إن كنتم وَلُهمم يعََذِّبِهُم اللههُ بأَدكُم وَيُخزِهِم وَيَصُركُم لَه وَيُخزِهِم وَيصُركُم لَيهِم وَيَشْفِ صُدُ وَيَشِْ صُدَُ قَومِ مؤِين وَيذهِبَ غَيضَ قُلوا وَيَتوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَأْتِ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ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 أَلاَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَخْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, الصلاة وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ تَأَسَاءَؤُنَاكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِنَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 وجاهدين في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى ياتي الله بمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله لقد نصركم الله في مواطن كثيره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 زَنَ جُنودا لَم تَرَوْها وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ والله غفور رحيم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 الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله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 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله كَ قَولهُم بأَفْوهِهِمْ يُضاهِئونَ قَول الذيَّينَ كَفَرُوا مِن قَبلل قاتَلَهُ اللهَّهُ أَن يُؤفَكُون قاتَ لَهُم اللَّ قاتَلَهُم اللههُ الله أن اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالنَّسِيحَةَ بَنَى مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا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 انما فتكوا فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا هذا ما كنتم لتانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 نسيء وزيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله لهم سوء أعمالهم والله لا لَا القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض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 او كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتتبعوك لاتتبعوك ولكن بعثت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله والله يعلم انهم لكاذبون اعف الله عنك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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في رهبهم يترددون ولو اراد الخروج ولو اراد الخروج لاعدونه عده ولكن كره الله بعاتهم ولكن كره الله دهاهم فثبطهم وقيلقوا عدو ما القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خذالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم فِيكُمْ سُمٌّ مَّاءُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْخُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ أَي يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ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 ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أَوْ مغارات أو مدخلا لولوا إليه وَهُمْ يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات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 نَمَصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِالْمُسْرِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ ٱللَّهِ قُلْ أَبِ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَحْتَذِرُونَ قَدْ كَثُرْتُمْ ان نعف عن طائفه منكم نعذب طائفه نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر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 لا رجع لنا ما خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم هي حسبهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا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 فلم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود, وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فَمَا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 يا ايها النبي جاهد الكفار جاهد الكفار والمنافقين واغنض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 لَتُوبُ يَكُ خَيرًا للَهُم وَإَةَ وََّْ يُعَذبَهُم اللهَّهُ عَذاَابًا أَلِمًَا فِي الدُّنيَا وَالآخَِه وَمَا لَهُم فِي الأْرضمِ وَلَيّ وَلَا نَصير وَمِنْهُم من آهَدَ اللهَّهَ لِن آتَانَ مِن فَضللِهِ لََ الصَّدَّقَ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 وَقَالُوا لَا تَنفُرُسُ الْحَظ قُلْنَا رُجَّهَنَّ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تَأِيرُ وَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي أَعْدُوًا إِنْ كُنْتُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ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 وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالث وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات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 السَّبيل على الذيينَ يستَأذِونَكَ وَهُم أأَغْن رضُ بِأَ يكُوا معَخَوَالِف وَوطَبَ اللهَّ على قُلوبِهِم وَوطَبَ اللهَّ على قُلوبِهِم فَهُم لا يَعلَمُ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 وَمِنَ الْأَهْرَامِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ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 صار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن حولكم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 لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه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 طائِرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين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 وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ قَائِمُونَ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئًا وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كتب لهم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 صَرَفَ الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول مِنْ أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِن تولوا فقل حسبي الله